أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن وأماه إنما يتذكر أولو الباب الذين يوفون بعد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وَالَّذِينَ صَبَرُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الطَّمَأْنِينَةُ وَأَفَاوَجِرُبُّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى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 فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بدم تاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويسدون في الأرض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 ومن حياة الدنيا وفي الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويدين اللهم نناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات طوبى لهم وحسن مآب كَذَلِكَ أَعْصَرْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ قَالَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَّةٌ لِتَسْلُو عَلَيْهِمُ الْلَّزِيزِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ علي توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سكرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله لبر جميعا أَوْ فَلَمْ يَعْيْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ شَمِيعًا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعه نوتاح نقريبا من دارهم حتيا تياتي وعد الله, إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزأ برسول من قبل كفّا ملئ الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم بِمَا بما لا يعلم فرض أم بظاهر من القول بل زجنا للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل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 مَثَلُ جَنَّةٍ لَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكْلَهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا سَلَامٌ ذَٰلِكَ عُقْبُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وعقب الْكَافِرِينَ النَّارُ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن عبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإله مآب وكذلك أنزلناه حكم عربيا ولئن اتبعت بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وَلَقَدْ رَسُلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ بِآيَةٍ لِلَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُتَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيْنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءَ وَعَلَيْنَا حِسَابٌ أولم يروا النانات رضا ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهما فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لس مرسلهم كن كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب ننزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربيه إلى صراط العزيز الحميد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 وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبُونَ هَاعِ وَجَلُلَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسُلُنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَجِنَ لَهُمْ فيضل الله Men yashakaa, yhdyi men yashakaa, وهو العزيز الحakim. Walakad arsulina mousa اخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ذَكُورُ لِمَثَلِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا نْجَاكُمْ مِنَ الْفِرْعَوْنَ سُمُنَكُمْ إذا انشاكم من آنف عون يسومون كسوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُكُ لَإِنْ شَكَرْتُ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمُوا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إن تكفروا أنتم ومن في رضي جميعا فإن الله لغني الحميد ها لم ياتك نبأ الذين من قبلك قوم نوح وعاذ وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم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 kufrna bima ursitum bihi wa inna lafi shak mima taduunana ilaihi murib qalat rusuluhum afi allah shakum faatir bikum wa ila بشر مثلنا تريدون سلطان مبين قالت له سلوم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا بسلطان لله بإذن الله وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّنِ الْمُتَوَكِلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسْلِهِمْ لَنُخِيشَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فأوحى إليهم ربهم لا نهلك النظالمين ولا نسكنكم الأرض من بعدهن ذلك لمن خاف مقامه وخف وعيد والسفح وَخَاضَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ, يتجرعه وَلَا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 أعمالهم كرماد شدت فيه الرياح في يوم حاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد هلم تر أن الله خلق سماوات والرضا بالحق؟ إن يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَأَبْصُرُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلं لَمْ تُغْنُونَا عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فسجلتم لي فلا تنوموني ونوموا أنفسكم وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ لَّيِن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 أَلَمْ تَرَى كِيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَتَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا تَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُوتِي أُكْلَهَا كُلَّ عِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ لَمْثَالًا لِّلنَّاسِ عَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ شَائِرَةٍ فِي سُفْلِ رَطْبٍ مُّقَرْعَةٍ يَأْكُلُ النَّاسُ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 أَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا لِمَسَى اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ عِصْلَوْنَهَا وَبِيسَا الْقَرَارِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ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 الله الذي خلق سماوات ومرضى أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأصخر لكم الفكى لتجري في البحر بأمره وَأَسْخَرَ لَكُمُ الْنَّهَارُ وَأَسْخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَينَ وَأَسْخَرَ لَكُمُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَأَأْتَكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَيْنَا إِبْرَاهِيمُ مَأْكِنْهَا فِي هَذَا واشنبني وبني أن نبدأ لصمام ربي إنهن أطرن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم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 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا في لي ولوالديا للمؤمنين يوم يقوم حساب ولا تحسبن الله غافلا عما يمن الظالمون إنما يوقرهم يوم تشخص فيه لرصار مطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئذتهم هواء وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولِ أَوَلُمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ Vasakan, في fi, masakin, illa, vien, avolamua, avon, funsa, univuotsa, كان مكرهم لتزول منهم الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده لرسله إن الله عزيز ذو امتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وَاذْهَبُوا رُسُلَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَأَثَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ صَرَابِيلُهُمْ مِنْ قِطْرٍ وَتَشَعَّرُوا وتغشى ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليلموا إنما هو إله واحد وليذكر أولونا الباب آمنت بالله صدق الله مولان العظيم